فإما من بعد وإما فداء إن حتى تضع الحرب أو زارها ذلك ولو يشاء الله لن تصر منهم ولكن يبل وبعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلي يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخله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 ول الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولاهم إن الله يدخل الذين آمنوا عمن الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثول لهم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 خَانِدُونَ فِي النَّارِ كَمَنْ هُوَ خَانِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آلى فَأُلَيْكَ الَّذينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَالَّذينَ اهْتَدوا زَادَهُمْ هُدًى وَأَتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن ت اتيهم بغته فقد جاء اشراطها فانما لهم اذا جاءتهم بكرهم فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات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 أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ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 فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم يتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ وَلَنَبْلُوَنَّكُم حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرِينَ, والصابرين وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ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 يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ إِنْ يَسْأَلُكُمُهَا فَيُحْفِكُمْ تَبَخَّلُوا وَيُخْرِجَ أَعْوَانَكُمْ هَأَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَدْعُونَنَا لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِن تَتَوَلَّوا يَسْتَبْدِلُ الْقَوْمَ مَا يِرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُ أَمْثَالَكُمْ